بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر 123. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمد وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم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 122. إنا أرسلنا عليهم ريحا فِي في يوم نحس مستمر 123. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر 124. فكيف كان عذابي وندر 125. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر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 114. عليهم حاصبا إلا آل نوط 115. نجيناهم بسحر 116. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر 117. ولقد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 وَكُلُّ وكل صغير وكبير مستطر 113. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر